أوند جنس بون وجي الرحمن الرحيم الكلاه. كَفَادِ وَدْدِ الْجِلَاءِ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ وَدْدِ الْجِلَاءِ إلَيْكَ ولكن أكثر النَّاسِ لَا uh -huh. ومن كل السمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشل الليل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعمال ونخيل نُنْشِئُ لَهُ مِنْ وَرَقٍ ومن يعقدون وان تعجب قوله انا لفي خلق جديد انا لفي خلق جديد We hebben het over ويستعجلونك بالسيئة قرن الحسن قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المسؤولات وعيد وَيَقُولُ الذين كفروا دعاء عزل علي ايه من الله يعلم مات من كل الأرض وكل عشاء إننا وكل شيء عنده بمقدم عالم الغيب عشابة الفي وكل شيء ين نعيد ذو بكم कौन three. in the world. Oh is وينشئ السحاب في قادة ويسد بحر وعدو بحنجي من خيطته ويوسد الصوائق فيصير بها من يشاء له دعوة الحفق والذين يدعون من لا كبا يمكن كان ثي بسم الله الرحمن الرحيم <صفيق> انه ودغط قد الله Het is niet te vervelen. Het te We hebben de खबर <Es> किस <poor raccoing> <legen meantime>